ان كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم ان عملا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 لها لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاؤ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 مَ يَهْدِ اللههُ فَهُوَ الْمُهتَدَ وَمي يُْلِ الْفَل تَجدَ لَهُ وَ لِيَم مُرْشِدَا وَتَحْسَبُهُمْ أَقاَظَ وَهُمْ رُقَُ وَنُقَلِّبُهُم ذاتَ اليَمين وَذا تَ الشّمَال وَكَلْبُهُم بَاسِطُونِ رَعَيهِ بالِالْوصدَ لَِ الطَّلَتَ عَلَيْهِمْ لََّْتَ مِنهُمْ فِ رَورَُ وَلَمُ لِئْتَ مِنْهُم رعْبَا وَكَذَلِكَ بَعثْنَاهُم لَتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَ قَائِلُم مِنهُم كَمْلَ بِسْتُمْقالَاوا لَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَضَيَون.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 دَن لِظَّالِ مَِ نَارًا أَحَااطَ بِهِم سُرادِقهَا وَإِن يَسْتَغثُ يُواثُ بِمَا إِكَمُهْل يَش الْمج بِسَ الشَّرابُ وَس أَتْمُُ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 وَضْرِبَ لَم فَلَجُ لَْ جَعلنا لحَده مَا جَينِ مِن أَعْنابِ وَحَفَفْنهُ مَا بِنَخْلِ وَجَعللنا بَنَهُ مَا زَرى كِْلتَجََّتَْنِ آتَُكُ لَه وَلَمْ تَظْلٍ مِنه شَيْئ وَفَجررناَا خلِلَ لَ مَا نَهَر وَكَانَ لَ ثَمرون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 زلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما فاصبح هاشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا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 ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أَوْ يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك انك لا تستطيع معي صبرا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 ام السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا